أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصبح فؤاد أم موسى فالغا إن كان إن كانت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوبه. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي ولونه لكم وهم له ناصحون فرددناه ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما وأشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم